الإثناء من رب تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 في ذلك لا ايات لقوم يتفكرون وفي الارض قطع متجاورات وفي الارض قطع وتجاورات وجنات من نخيل وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحدة ونخطن بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا, أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحزن وقد خنت من قبلهم وقد خانت مياه قبلهم المثلات وإن ربك لسريع العقاب وإن ربك له مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تقيض الأرحام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 لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى حتى يغيروا ما بآفوسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مردنهم له وما لهم Yan onu هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقاغان ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحقة والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لا يستجيبون لقوم بشيء إلا إلا كباسيك فيه المال إني بلغفاه إني بلغفاه وما هو بباله وما دعاء الكافرين إلا فيضنا وللله يستدمن في السماوات والارض طعن وكره طعن وكره ظلالها بالغدو والاصيل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 قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظُرُمات والنور أم جعلوا لله شركا خلقو كخلقه أم جعلوا لله شركا خلقو كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل لله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من, السماء ماء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السين زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضنب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم نَمُو وَبِئْسَ مَآدَا أَفَمَن يَعْلَم أَفَمَن يَعْلَم أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا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 والذين صبروا بتقوى وجه ربهم وأقاموا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سررا وعلانية ويدرئون بالحسنات السيئة أولئك أولئك لغُم الدار جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها وَمَا صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدُرِيَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدُخِلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُبَدَّارٌ وَالَّذِينَ يَقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أيه صل ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم ولهم سوداء الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن نكون بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب اذالكَ ارْسَلْنَاكَ فِي أُمَّتٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ ربي لا وإليه متابا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبة أو تحل قريبا من دارهم حتى حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك ولقد استهزأ يا قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقابه ولقد استهزأ برسوله يا قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَن هُوَ قائم عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكلهم وصدوا عن السبيل وَمَن يضلل الله فما له من لهم عذاب شديد في الحياه الدنيا لهم عذاب في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اشق والعذاب الاخره اشق وما لهم من الله من واق مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم, أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون به والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآبا وكذلك أنزلناه حكما عربيا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا, إلا بإذن الله كل أجل كتابا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتابا وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ولم يروا أن نقتل الأرض نقصها من أطرافها والله يحكم لا معطب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا جميع يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفرون استمرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.